بسم الله الرحمن الرحيم والليم إذا هو ما ظل صحركه ما فضعه ما ينطق عن الهواء وإلا أحيح علموا شهر القواة المرد واسلامه وبالعفق الأعلى ثم الله فقان قاب قوسين أو أذنا فأوحى يا عبدي ما أوحى ما كذب الفعال ما رعى فتمرونه على ما يراه لقد رعبنا ان أخرى إن سنة جنة الماء وإذ يرشى الصدر دماء يرشى ما زهر بسر ترى لقد رأى من آيات ربيه الكبرى فأنتم لا تغنعوا الزمنات السادسة الأخرى ألكم الذكروا لهم ساعة القائدين قسمة ضيزاها إنه إلا أسماء سميتمها وأنتم عباكم يا إن الله بني السلطان إن يتبعون إلا الظن وماته الأنفس جاءهم يربهم الهدى اعمل الانسان ما تمنى والفنج الاخر اولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا من بعد ان يقضي الله بما يشاء ويرضى ان الذي لا من الآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنسان وما لهم به من علم من أيه تمعون إلا الضل وإن الضل لا يكون من الحق شيئا فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا حياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم إن ربك عارم الظلماء سميني وعارم أتدارك مولاي ما بالسموات ما في الأرض يزني الذين أساءوا وبما عملوا يزني الذين أحسنوا في حسناتك الذين يستمرون كما إسمه الفعاش إلا لما ما إن ربك ما يصله ولده وأعلمك وإذا أنشأكم الأرض وإذا أنتم جنة في بطن أماته هذك وأمفسكم وأعلم أدقاه أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلهم أكدا عندهم غيرهم يرى أم لم ينبع ما في صحوف موسى بره من الذين وفاهمه إلا تدر واضرة مدر أخرى وألسل إنسان الله ما ثم يجزعوا جزاء الأوفاء وأنه لربك المنتهى وأنه أضحك وأبكى وأنه مات محي وأنه خلق <تصفيق> الزولين ذكرهم سيب النطفة لذات منها وأنه عليهم نشهد الأخرى هو أغنى وعقنى وأنه هو رب عاد النولى وثموذ وقام نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى وغشا ما غشا فبأي آلاء هذا نزر من النظر الأغنى زبحتنا زبت من ذلك أشفى أخو من هذا الحديث تعجبونه وضحاكم ويتبكون وأنتم سامدون فاسجدون لله وعبدون